Book 2. 66. kuusi tun wasituun. Sitta Posessiivi pronominit yksi Voma irul milkija wahed. Voma ir el Minä minun. Anna, jää, alhaasti. Anna jää, alhaasti. En en löydä avaintani. Äänä, en löydä avaintani. Anna en löydä avaintani. en löydä avaintani. Äänä, en تذكرت سفري سينا سينون أنت كاف الخاص بك أنت كا الخاص بك لوزت كاوائمسي هل وجدت مفتاحك؟ هل وجدت مفتاحك؟ لوزت كليب هل وجدت تذكره سفرك هل وجدت تذكره سفرك هان هان هو هاء الخاص به هو ها الخاص به ديادتكو ميس هانن اڤايمينسا اون هل تعرف أين مفتاحه هل تعرف أين مفتاحه؟ تيادتك، مِنْ سَهَانَ الْلِّبْبُونْ هل تعرف أين تذكرة سفره؟ هل تعرف أين تذكرت سفره؟ هان، هانن. هي، ها، الخاص بها. هي، ها. Biha. Hänen rahansa ovat poissa. Hän poissa. Hän on poissa. Hän on poissa. Hän on poissa. on poissa. poissa. ماذا نحن نا الخاص بنا نحن نا الخاص بنا جدنا مريض جدنا مريض جدتنا بعافية جدتنا بعافيه تي <تصفيق> تيدان انتم انتن كم كن الخاص بكم بكون. انتم انتن كم كن الخاص بكم بكم لابست ميسه تيدان <تصفيق> أين أبوكم يا أطفال؟ أين أبوكم يا أطفال؟ لابسات ميسة تيرنعيد النون. أين يا أطفال؟ أين أمكم يا أطفال؟